بسم الله الرحمن الرئيم والفجر وليالي آشر والشفء والوتر والليل إذا يسريع في ذلك قسم لذي عجر ألم ترى كيف فعل ربك بآدن رمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البناد فَاصْمُدْ لِلَّذِينَ خَابُوا مِنَ الْقَوْمِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ بِالْغَيْبِ وَهُمْ كَافِرُونَ الَّذِينَ اطْلَغُوا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلُوا رَبُّهُ فَأَكْرَمًا وَنَحْمًا فَيَقُولُ رَبِّيَ أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَتَّدَهُ فَقَدَرَ أَلِيهِ نِذْقًا فَيَقُولُ رَبِّيَ أَهَانَنِي كَلَّا لا تكرمون اليتيم ولا تعضون على طعام المسكين وتاكلون وتاكلون التراث أكلا لما وتعبون المال عبا جما كلا إذا ذكت ك وَجَّهَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ رَبًّا وَفَّ وَجِيْعَ إِذَا وَئِذًا بِجَنَّمَ وَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قدمت لي حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أجية النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية وارضية